بسم الله الرحمن الرحيم ال افلام ميم صاد كتاب انزل إ ل ي ك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 هل ينظرون إ ل ا تاويله يوم ي أ ت ي تاويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا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 والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت لقوم يشكون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 اوعجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم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 قال الذين استكبروا ِ ن ا بالذي آ م ن ت م به كافرون فعقروا ا ل ن ا ق َ وعتوا عن َ م ر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ِ ن كنت من المرسلين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 قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ ندانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما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 فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آ س ى على قوم كافرين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 ب أ س ن اوامن بياتا ه م ن ئ و أَوَأَمِنَ اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون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 ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين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 ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى د ع لنا ربك بما عهد عندك ل إ ن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك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 وقطعناهم اثنتي عشره اسباطا امما واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحدر فانبدست منه اثنتا عشره عينا فان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 واذ نتقنا الجبل فوقهم كانه غله وظنوا انه واقع بهم خذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 أ و ل ئ ك هم الغافلون ولله ا ل أ س م ا ء ا ل ح س د ى ف د ع و ه بها وذروا الذين يلحدون في أ س م ا ئ ه سيجزون ما كانوا ي غ م ل و ن